ولهم في الاخره عذاب النار ذلك بانهم شانقوا الله ورسوله ومن يشانق الله فان الله شديد العقاب ما قطعت من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِكَابَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ما آثر الله على رسوله من اهل قرى فلله والرسول ولذ القربى ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولتا بين الاغنياء منكم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 ومن يوقش حنفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءو من بعدهم يقولون يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا باليمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف الرحيم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 ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنات او من وراء جزر باسهم بينهم شديد تحزبهم جميعا وقنوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبان امرهم وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّئِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ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 لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوِ انْزَلَّ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا رَّأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ لَمْ تَأْتِهَا نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ عَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا